ashm al tuyur hawa al mahbou ashm al tuyur نوب بالفرحه فهف دني في وتدري الغربي بهوى من قلبي متشغب اخذني وطير يا معود بجنحان العشق رفرف اخذني وطير يا معود بجنحان العشق رفرف على دار النبي الهادي اسمعك اعذب النشيد يبرمج جمرت فادي جعلنا نذوب هوى المحبوب جعلنا نذوب نذوب نذوب هوى المحبوب يا بيا مي النور احقق بهان احلامي حبيبي هذا شهر الربيع ربيع ما الاسلامي حبيبي هذا شهر الربيع ربيع ما الاسلامي فرح طابني الغرب وتمى الاضرب قلبي الولائي فيهم من حبي مش تدروب هوى المحبوب مش تدروب دروب, دروب هوى المحبوب قريب النار بودي طيبه وجماله كحلنا اظرب نورا وطيب روح يعطر اريدك تحيد اللالي يا العذاب ابعذ بذكرى اريدك تحيد اللالي يا العذاب ابعذ بذكرى يا بيدي سعاده عيدك وعيدي دراك بسحر تغريدي حياتك قرب قلوب قلوب المحبوب حياتك قرب قلوب قلوب حول المحبوب يريح هوات اربع الشرفه وبحيرها وبها الماء غار يبيع وصا وبعد ما كانت على البال نيران الكفر تطفى وبعد ما كانت على البال نيران الكفر تطفى وبسلاح الفجر نورا غدت امطاهم مبهورا تشوف املاك مسروا سحر هبوب هوى المحبوب سحر هبوب هبوب هبوب هوى المحبوب يريح القلب يوديني طيبه وجينك الليلي يريح القلب يوديني طيبه وجينك الليلي اشم عم عندك خبر ثاني ولاده نور منه النور بسم الناس عنواني هتافي عندي, عندي بشاره تسر القاصي والداني هتافي عندي بشاره تسر القاصي والداني ولاده بنت الباقر كفيل الشيع وعن امام الصوادق الطاهر شفيع الذنوب هو المحبوب شفيع الذنوب اذنه باذنه هو المحبوب طيب زياده ولاده سيد الكونين ولاده السادس القادم امامك جاء فارس فخر اجداد واولاده امامك جاء فارس صادق فخر أجداد واولاده شبيه الهادي بالصو صدق اهداف دستور صروح مجدام عمورا هتف مطلوب هوى المحبوب هتف مطلوب هوى المحبوب كريم النار بوديني طيبه ويني خلي